الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده كما فهذا هو المجلس الثاني لنا في هذا المجلس في شرح كجاب التوحيد وهو المجلس الرابع والعشرون في شرح هذا الكتاب وكان هذا في ليلة الحادي والعشرين من شهر جمادة الأول للعام الثاثة والعشرين من بعد أربع من أول ألف من الجهة وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في التطير تقرأت <تصفيق> <تصفيق> ولا نؤتى ولا نغوط ولا نؤتى ولا غوط ولا نؤتى ولا غوط ولا نؤتى ذكرا الطيرة ذكرا الطيرة ذكرا <تصفيق> الطيرة وعندما تكون الناس والله على المدلة فقال أحسن ولا كفا التطير مصدر تطير يتطير تطيرا والمقصود يتشاؤم فالمثمس في هذا الباب أورب الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التطير أي التشاؤم وسمي بالتطير لأن العرب كانوا يعتقدون فيما يسمى بالثوانح والجوانح أي أنهم إذا أرادوا أن يطعالوا أمرا يعني إذا أرادوا أن ينسافروا أن يتزودوا أن يطعالوا أي أمر من الأمور كانوا يطيرون طيرا فإذا طار ناحية اليمين ناحية الميامل ففألوا وإذا طار ناحية الشمال أو اليطار تشاءمه كما قال المدائني سألت رؤبة ابن العجاج ما الثانح قال الثانح ما ولاك ميامنه يعني سمي الطائر عند العرب إذا تولى جهة الميامن سمي بالثانح فساله عن عن البارح فما البارح قال البارح ما والماث ما ياسره اذا تولى ايها الاصا النا الذين يجيئون من امامك الناطح فصند الناطح او بالنصيحه الطائف والذي يجيئون من خلفك ثنيه بالقال او القائي هذه كانت عقيدة عند أهل الجانبية من العرب كانوا يعتقدون هذا الطير الجانب والبارئ والنطيحة والقعيد الحق باتجاه الطير والشاهد أنه نشأ الطير من هذا الأمر و لذلك لما لما بول عليه السلام الى فرعون وملائه و وأرسل الله الاياد التي تبيين في قمص عليه السلام فأتى الله عز وجل بتسعة آيات بينات إلى فرعون وقومه وكان من ضمن هذه الآيات ما حل بفرعون وقومه من المصائب نحو الدم والضقابة إلى آخر الآيات فكانوا إذا أصيبوا بهذه المصائب قالوا اتطيروا بموسى ومن معها قالوا إنما أصبنا بهذا من أجل موسى يعني تشاءموا بموسى فأصيبوا <تصفيق> أجابهم الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أشكرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله أي أن, إن أقدارهم والمصائب التي حلت بهم هي من عند الله جزاء وساقا على كفرهم ليست هذه المصائب بسبب موسى او بسبب القوم الصالحين بل بالعشر إن وجود موسى عليه السلام بينهم ودعوتهم بني إسرائيل إلى التوحيد ودعوتهم لفرعون وقومهم من أهل مصر إلى التوحيد هي السبب في سلامتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة ولكنهم كما قال الله سبحانه ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون سبب النجاح وهذا وحال بعض المسلمين للأسف في بعض هذه الأزمان الأخيرة إذا جاءهم دعاة التوحيد وإذا جاءوا العلماء الذين يذكرونهم بتوحيد الله وإفراد الله بالعبادة تطيروا بهم وقالوا أنتم وهابية أنتم كذا وكذا أنتم يعني لا تحبون أولياء الله أنتم تكرون البيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الدعاوة الكاذبة التي ضر الله منها أمبياءه وأتباعهم من العلماء ألا إنما طائرهم يمضى الله ولكن أكثرهم لا يعلمون <تصفيق> وقال سبحانه قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم المصرفون نعم <تصفيق> جاء ابن عباس في تفسير الطائر في هذه الآيات أنه قال طائرهما قضية عليه عليهم وما قدر لهم وفي رواية قال إنما طائرهم أن تشاؤمهم أي ما يتشاؤمون به هو مقدر عند الله عز وجل لم يحدث أو يعني لم لم يقع عليهم بسبب ما يتشاؤموا به ليس لا علاقة إنما حدث بسبب بسبب كفرهم وزنوا بهم الله عز وجل. قالوا طائركم معكم أي إن طائركم أو إن تشاؤمكم فشأوم هذا راجع عليكم وبالا عليكم وبال عليكم ويعني كما قال سبحانه إن ذكرتم يعني أي بسبب تذكير الأنبياء لكم والعلماء بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة تتشأمه. تتشأمون من توحيد الله هذه عقيدة يعني عزبا من هؤلاء القوم يتشأمون من من, من الذين يدعونهم الى نجاتين في الدنيا والاخرة وهذا من عدم توفيق الله لأمثال هؤلاء ولكن نعم العبد الموفق هو الذي ياخذ كلام العلماء المؤيد بالأدلة من كتابه وكتابه والسنه وبمحله الرضا والقبول لا يهم النبي يا نبي محل للاضطراب واللي هو الاستنكار ولكنهم كما قال تقان ولكنهم كانوا قوما مسرفين اطرفوا على انفسهم <تصفيق> أورد المصنف بعد, بعد هذا حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوة ولا قيرة ولا هامة ولا الزفر ما معنى لا عدوى كما جاء وثبت في الحديث الآخر او في تتمهد هذا الحديث هذا الحديث لو تتم عند البخاري غسل قلبا وفيها أن أعربيا سأل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فما بال الإبل تكون كذبا الإبل تكون يعني كضياء يعني في الايه في القوه والصحه الجمل او الاجل او الاجرب فيجربها فاشربه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اعد الاول او فمن اجرب الاول يعني هذا الجمل الاجرب أو هذا البعير الأجرب لمها خالط هذه الإبل الأخرى الصحيحة التي كانت كاف ضباب فأصيبت بالجرب فاعتقد الأعراضي أنها أصيبت بالجرب بسبب مخالطة هذا الأجرب لها فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بحجة حوية وهي قوله فمن أجرب أعدى فمن أعدى فمن أعدى الأول يعني اول بعير اول بعير أصيب من هذه الإبل من الذي أعدى فرباه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السبب الرئيسي إلى أن هذا الإبل أو هذا البعير أصيب بالجرب بتقدير الله عز وجل ولا يلزم من من إصابتي بالجرب أنه أصيب بسبب العدوى أو بسبب أنه قد خالط هذا الجمل او هذا البعير الأجرب ما الدليل الدليل على هذا أن هذا الجمل او أن هذا البعير الأول أصيب بغير عدوى فمن الذي أعداه ولكنه أصيب او مرض بتقدير الله فالسبب الرئيسي الله قدر هذا المرض عليه ابتلاء منه سبحانه وتعالى ف هذا الحديث حديث لا عدوه جاءت نصوص اخرى في ظاهرها apparent نعم من هذا حديث أبي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يوردن ممرض على مصحف ممرض اي الابن او الناقه اللي بالمرض لا يرى لا لا لا او لا يورضنا ممرض على مصخه يعني لا فورج الابن المريضه على الابن او مصخه اي انه إذا كان رجل له ابن مريضه باي مرض فلا يوردها او لا يخلطها مع ابن اخرى صحيح وهذا هو يتعارض مع قوله صلى الله عليه قال لا يورد لا يورد ممرض على مصحف ولما قال الحارث ابن ابي ذؤاب ابن عم أبي هريرة الأبي هريرة الذي روى الحديثين أبو هريرة قد روى الحديثين فقال ألا الحارف ابن أبي ذؤاب ألم تكن لنا أو ألم تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوة ولا طيرة فكيف تكن لنا بعد ذلك أنه قال لا يورد ممرض على فقال أبو هريرة أبيت أي أنه قال يعني كأنه قال أني ما حدثتكم بالحديث الأول هذا العدوى فأعاد عليه الحالة من أبي ذؤاب هذا الكلام فقال لا أبو هريرة أبيت وهكذا إلى مرة الثالثة والتي بعدها حتى غضب أبو هريرة ورطم بالأعزمية فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن راوي هذا الحديث, الحديث لا يورد ممرض على منطق او معذرة الحديث لا عدوى هو احد يعني اربعة وخمسة من كبار ابي هريرة الذين راووا عنه هذا الحديث فقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن فلا ندري انافيا ابو هريرة ام ان هذا الحديث نتخى الاخر فلا ندري أنفى أبو هريرة أن أحدث الحديث الأول لو لا عدوى أم أن حديث لا يورد ممرد على المصح نفخ حديث لا عدوى فالقول بالنفخ هو قول بعض العلماء ولكن ال الذي يصح أنه لا نفخ وسوف نذكر لكم الآن أو أوجه الجمع بين الحديثين نعم من أقوى الأوجوة التي جاءت تلجمع بين الحديثين وما ذكره البيعقي على ذلك عدد من أهل العلم منهم ابن رجب الحنبالي وابن قيم الجودية وابن مصلح من الحنبيل أيضا نعم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي على ما كان يعتقدوه أهل الجاهلية طيب. اي نعم اي لا عجوة بالصورة وبالطفى التي كان يعتقدها اهل والجاهلية كيف هذا؟ طب لو اكملنا ونجعل اكتلاف لجل العالم لكل كلام قادم في توضيح ان شاء الله آه. قال الزياطي اي الوجه الذي كان يعتقده اهل والجاهلية أي من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى <تصفيق> وأن هذه الأمور تعدي بطبعها لا تو, لا تو... لا تعدي بقدر الله وإلا فقد على الله بمشيئته مخالطة الصحيح من, من به شيء من الأمرار كسببا لفدوث ذلك نعم يعني كان أهل الجاهدين يعملون أن هذه الأمرار تعدي بنفسها بطبيعتها بغير شائل الله بغير تقدير الله أنها توجي بذاتها هكذا فلذلك من أجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان مقلع عدوة يعني لا عدوة على ما كان يعتقدوه أهل الجاهلية آه. ولكن, ولكن هذا لا يعني أنه قد يجعل الله, الله هذا المريض سببا في إصابة الصحيح إن هذه الأسباب فقط وقد وقد يعني قد يجعله سببا وقد لا يجعله سببا يعني لا يلزم من مقالقة المريض بالصحيح أن يصاب صحيح لا يلزم هل هذا يلزم؟ لا يلزم قد يحدث وقد لا يحدث من الذي يقدر هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر بحكمته وبرحمته وبعدله أما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون العجل فلذلك لا تعارض بين حديثين من هذا الرجل <تصفيق> يعني لا يورد ممرض على مصف هذا يخمل عليه على اخذ بالأذباب قال أنك تأخذ بأذباب الوقاية كما يقال تأخذ بأذباب الوقاية ما يعتقادك أن الأخذ بهذه الأذباب لا يمنع عنك المرض بذاته فقط تأخذ بأذباب الوقاية وتصد المرض وفي الوقت نفسه لا يتعلق قلبك بهذا الأمر يعني البعض للأسف قد يصدر تطاير والتشاء من هذا البعض الكاب فإذا مثلا خلطه أحد أصحابه او أحد أبنائه أو أحد أقربائه وكان مريضا مثلا بالأمثلونزة أو بمشاكل ذلك من هذه الأمراض اذيه يصاب به بهذا المرض فيزي تشاء او يتغير من يصحبه هذا او يقول له انت انت الذي لا هذا ماذا كان يقال لا يقال هذا لا يقال للمريض انت الذي اصبتك لان هو ليس ولدي اصابك ان الله جازى عليك هذا المرض وقد يكون جاء على مقاص لا تصك لهذا المرض ربما وما يكون السبب في شيء أخر غير مخالطة هذا المريض فلا يتعلق إصابتك بالمرض على مجرد مخالطتك لهذا المريض فإذا علبت به السبب أو تعلق به قلبك يعني وأصبت بالإبالتقي والتشاء منه فقد وقعت في شيء من الشرك الأفغر ومن اجل هذه العقيده قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال لا عدوه لا عدوه ولا طير يعني لا تعتقد ان هذه العذوه تضرها بتضعها بذاتها اهو انما هي مجرد سبب هو يعني لا يملك ان ان يؤذي احدا من تلقاء نفسه و ايضا من الاحديث التي جاءت على حديث لا يورد ممرد على مصح حديث عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عادي عوف رضي الله عنه الذي اخرجه ايضا ابن بخاري ومسلم في قصة عمر رضي الله عنه لما قدم على الشام وكان بها الطاعون فارابعا يرجع فارابعا أراد أن يرجع قبل أن يدخل على البلد الذي كان الطعون فقال لو سعد من أبي وقات من قدر الله يا أمير المؤمنين فأجابه عمر أفر من قدر الله إلى قدر الله أي كلا هو من ثم استشهد بعبد الرحمن أنه سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حق الطاعون <تصفيق> إذا سمعتم ب ارض فلا تقدموا عليها أو. واذا كنتم في ارض هو فيها فلا تخرجوا منها هذا ما تم اصطلاحنا المعاصر الحديث بالحجر <تصفيق> والقسم أيضا معنى حديث لا يورب ومرد على مصطلح علي على المعنى نفسه <تصفيق> فعمر رضي الله عنه قد فقها أو فقها أو فقها على الأوزة الثلاثة معنى الحديثة فقال أثر من قدر الله إلى قدر الله يعني هو فهم هو أراد أن يبين أن عدم دخوله إلى هذه الأرض التي بها الطاعون لا يعني أنه يعتقد أن أنه لو دخل هذه الأرض سوف يهرب من قدر الله لا او أنه إذا دخل هذه الأرض سوف يعني يصاب حتما هذا الطاعون الذي هو إيه من قدر الله لكنه قال أنه حتى وإن لم يدخل أو إذا أو امتنع إن من الدخول فإنه أيضا وقع تحت أقدر الله عزيزي سيفر من قدر إلى قدر لأنه إذا, لا إذا لم يبقل وأصيب بالطعون أيضا فهذا من الله وإذا لم يصد بالطعون فهذا من قدر الله ولكنه يأخذ بإيه؟ بأسباب السلام وقبل كونه يأخذ بأسباب السلام هو ينتظم أو ينتظل للعمر النبي وهذا ولي الوجه الثاني في الجنة أنك تمتاثل هذه الأحاديث ليس من باب أنك يعني تخشى هذه بهذه الأمراض إذا أنت يعني خلطت هؤلاء المرضى ولكن من باب أنك تمتاثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على المتحدث وإن لم تعلم الحكمة من, من, من, من هذا الكلام كاملة مع أتقاء بك الجازل أن مخالطتك, مخالطتك لهذا المريض لا تردي بطبعها ولذلك يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخالطون المجزوم كما جاء هذا عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنه نعم رام أنه قد, نعم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القفر من المذوم فرارك من الأسد او فر من المذوم كما تفر كما تفر من الاسد كما تفر كما تفر من الاسد ف هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغه الجزم في كتاب الطب من الصحيحين في الباب الثالث عشر الذي سمعه بباب الجزام نهما الجزام هو مرض يصاب به تصبي أطراف الجسم يتسبب في تآكلها او في تقطيعها في تقطيع للأعضاء والأطراف أعسان الله من هذا المصدر ثانيا فقد نواصله هذا الحديث أبو نعين في كتاب الطب كما ذكر هذا الحافظ من فتح هو من حديث أبي غيرت رجل عنه وكذلك وصله البخاري في خارج الصحيح في كتابه التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط فرواه البخاري من طرق فيها اختلاف فيها اختلاف الاسناد في التاريخ الكبير وفي التاريخ الاوزط ورجح الطريق الذي الذي اورده مرسلا من الحديث عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه قال عن ما الشيخ عن الشيخ من اهل صلاح من, قو من قوم من قومه من قومه انهم تنعوا انهم رووا عن النبي صلى الله عليه واله قال هذا كلام غير من المذين فراركم هذا فقال البخاري بعد الروى الحديث بهذا الاسناد فهذا صح وان كان منقطعا هذا بالنسبه لوطريق ولكنه طريق اخرى كما بينا علقها البخاري بصيغه اللازمه في الصحيح في الصحيح تعبر هذه الطريقة فالحديث تابد بمجموعة طرق عن أبنى رأس وقد أخرجه أيضا لابن واهب عبد الله بن واهب النصري في جامعه عن عبد الرحمن من أبي الزناد عن أبيه أيضا قال عن مشيخة من أبنائي من أبناء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله الصحاحة والعلامة الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني فالحديث هذا فر من المجدوم أيضا على المعنى نفسه وأورب إذن القيم وجها ثالثا في معنى في كيفية الجمعة بين الحديثين او بين هذه الحديث هنا يقام أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا من باب انه اخبر بهذا بوحي من الله عز وجل واما عن قوله سر من المجنون فرارك من الأسد او قولي لا يورد مورد مورد على صخر هذا وان كان وحيا طبعا بلا شك وانا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله بناء على على أنه يزيل العقيدة الفاسدة التي ترسخت في قلوب هؤلاء من الذين إيه؟ من الذين كانوا على بقايا موثقة أهل الجاهلين فالأخذ بالأسباب لا يتعارض مع صحة الاعتقاد فأنت تأخذ بأسباب الاصحة والشفاء مع اعتقادك الجاذب أن الذي يصيب بالمرض هو الله صلى الله هو الذي يملك أن يرفع عن هذا المرض باسبابه وبغير اسبابه لا لا زودها اوقف اه لو او تشغل دي لو اه فأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا هو طائر كان يطير بالليل كانت العرب تتشاؤم منه هو على الراجح الذي يسمى بالبومة بالبومة فكانت العرب تتشاؤم من هذه البومة وكان وكانوا يقولون نعم إنها إذا حلت ببيت في الليل سنو يموت فيه ميت من أهل هذا فكانوا يتشأمون من هذه الـ الـ الـ البومة التي يسمناها بالهامة فأطل النبي صباح هذا المعتقد وقال لا هامة لأن هذه الهامة لا علاقة لها بنوت هذا الذي مات ولا علاقة لها بمرض هذا الذي قد مرت ولا هامة ولا صفر الصفر اختلف أهل العلم في تأويله على وزهين الودي الأول أنهم قالوا إن السفر هذا داء يأخذ البطن أو يصيب البطن قالوا إنه عبارة عن حية أو شيء يجبه الحية يدخل في البطن أو يصيب البطن فتصاب بداء غضال يترتب على هذا الداء لأنه كل من أصيب به يصاب من حوله هذا الداء وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح حيث تبوذ على هذا الحديث في كتاب الطب بقوله السفر دا ويأخذه في البطن أو يأخذ البطن وأيضا رجح هذا أو اختار هذا عجل من أهل من والقول الثاني وقد يكون الأرجح أن, أن قوله لا سفر يتعلق بمعتقد اهل الجهليه ايضا ان كانوا يعتقدون او كانوا يتشائمون من شهر صفر كانوا كانوا كانوا يتشائمون ويتطيرون شهر صفر ولذلك كانوا يحلون او يحرمون شهر صفر ويحلون شهر المحرم بدلا منه في القتال وهذا معنى قوليه تعالى <تصفيق> إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفر يحلونه عامل ويحرمونه عامل <تصفيق> يعني أنهم كانوا يحلون سفر عامل ويحرمونه العامل هي كانوا يعني يستبدلون الأشهر الخرب بعضها وبعضها فهي <تصفيق> فمن أجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام قال لا سفر اضطالا لهذه العقيدة الجهلية لا عدوة ولا طيرة ولا هانة ولا تقر هذا كله اضطال منه صلى الله عليه وآله وسلم لعقائد أهل الجهلية وأما قوله في الزيادة الذي أورده مسلم ولا نوء ولا هول فصفية الكلام عن الأنواق في الباب التالي إن شاء الله تعالى وفي باب التنجين حكم التنجين فالنوء هذا تعلق بالنجوم والكواكد وأما الهول وأيضا معتقد كان عند أهل الجاهلية وللأسف ما زال حتى الآن عند بعض المسلمين في بعض الأماكن هم يعتقدون كان العرب يعتقدون أنه إذا نزلوا في أماكن موحشة في الصحراء وفي غيرها أنه يوجد في هذا المكان ما يسمى بالغول وهو سيطان أو هم سياطين من سياطين الجن يملكون هذا المكان فيختونهم من من نزل في هذا المكان وحده اا او دون ادون يعني يستغيث ويستجير باسياد هذا المكان من الجن او من الشياطين ان قد يخروج عليه هذا الغون فيقتلهم ففيقتل اطفالهم هذا معتقد الهول وللاسف بعض المسلمين بجهلهم ينقلون هذه العقيده الفاسده الاطفاليه دون أن يشعروا طبعا بخطوره هذا الامر هذا معتقد معتقد وثني شركي من بقايا المعتقدات اهل الجاهليه هذا اللي تسبب بالوثن وهذا على نحو ايضا ما يقوله البعض بجهلهم وهذا للاسف ما زال يشاع في وسط المسلمين من خلال هذه التمثيليات والافلام ال السيئة التي يخرجون فيها هؤلاء الفاسقين هدام الله يقول أحدهم دستور يا أسياد ويتمضرون يمزحون بهذه الأمور كأنه ليس فيه شيء هذا من الشرك بالله عز وجل هذا من الشرك الأكبر بالله هل تعلمون معنى كلمة دستور يا أسياد معناها أنها أن هذا المشرك أو هذا الجاهل الوطني إذا نزل مكانا خصوصا إذا كان مكانا موحشا كما ذكرنا أو مكانا مثلا غريبا لأول مرة ينزل, ينزل فيه يخشى على نفسه من, إيه؟ من الجن أو من الشياطون هذا المكان فهو منهم ان يؤمنوه ان لا يصيبوه بسوء فيقول لهم بسطوري اسياد يعني اسياد هذا المكان من الجن والشياطين بسطوري يعني يعني انا انا انا اقترب لكم بايدي السياده فلا تضرون ولا تصيبوني بسوء هذا شرك اكبر بالله ما نعتقد هذه العقيده انا دي اعتقد أن هؤلاء جن من الشياطين أن يصيبوا أهل هذا المكان مضر أو بسوء من أنفتهم فإنه قد أشرك بالله العظيم ومن يعني يمدح ويفخر مثل هذه العجارات فقد وقع في منكر عظيم وقد داء اسم عظيم فلا ينبجي أبدا أن نتخذ أن نتخذ مثل هذه الأمور على سبيل المذاق أوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر بقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يلقى بها في نارها سبعين خريفة انفقت الله نبرك لا يعني لا نستهين من مثل هذه الامور وعلينا ان نعلم اولادنا ان لا نترك اولادنا على جهل بغزه يعني يقول القائم القائم منا يا اخي يعني انا يعني اعلمهم ايه ولا ايه ساعلمهم ايه ولا مثلا يعني ده أمور عامة ديها البلوة هم هو لم يجبر فهي تعلم لا اتقل الله في نفسك وفي, وفي أولادك وفي زوجك أنت المسؤول عنهم المسؤول عن عقيدتهم إذا ترتخب فيهم هذه العقائد الفاسدة دون أن تعلمهم فأنت مسؤول عنهم تحاسب بين يدي الله عليك فهذا وإيه ومعنى وشرف هذا فضيح و ما قوله الحديث الاخر حديث الف ف هو يجب ان صلى الله عليه وسلم من فال فقال لي الكلمه الطيبه يعني ان الفال او التفاؤل بالكلام الطيب او بالاسماء الحسنى ليس من التشاؤم أو ليس من الطيرة يعني أنت إذا تفألت باسم الحسن أو بكلمة طيبة قيلت لك فمضيت في أمريكا مثلا هذا أو تعالت هذا الأمر تفاؤلا به هذا ليس من المحرم وليس من التطيب أو التشاؤل بل التفاؤل عكس التشاؤل التفاؤل مباعب بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان تفاؤل ويحب الفأل ولذلك كان يغير أسماء أصحابه من هذا الباب فكما ثبت في الحديث عن المسيب ابن حزن والد سعيد ابن المسيب إمام إمام التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمه اسم أبي المسيب الذي كان يثمر بالحزن أراد يغيره آه. من باب التفاؤل ليس من باب التشاؤم باب انه كان صلاه الحب الاسماء الحسنى ويبغض الاسماء السيئه قبيحه او الاسماء التي فيها شيء من من يعني من من الامور التي تبعث بالنفس بالحزن والغضب ف فلما أبى المفيد قال سعيد بن المفيد فما زالت الحزون في بيتنا فالشاهد يعني أن الفألة المطموبة ولا يتعارض مع تحريم لئة التفايد والتشاو ماذا بارك الله فيك نعم ماذا يعني يدخل في بابه او يعني يستأنف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيره ولا تنفره نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البشارة ويحب الفائد ويحب الكلام الطير ويبغض الطير والتطير ويبغض التنثير والتعطير والحديث الذي أورده المصنف بعد ذلك وعزاه الى داوود وقال ان صحيح عندك اه وليس اسناده صحيحا انما اسناده ضعيف نعم ففي اسناده عن عن حبيب النادي ثابت وهو مدلس وكذلك في اسناده غرو ابن عامر وفيه جهاد ومعناه الصحيح لأنه أن كان إثنابه ضعيفا ولكن معناه الصحيح طيب وقد يعني بيناه في كلامنا السابق فلا بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله فالله هو الذي بيده جلب الضر والنفر وليس تزيل أشياء بأيدي المخلوقين مهما أوتوا من القوة ومن الأسباب فلا يمدد أن يتعلق قلبك بالأفذات ولا تتشاءم لا برقم الثالث عشر ولا بيوم الأربعاء ولا تتشاءم بوجه فلان كما انتصر أنجل يقولون إن فلانا وجهه نحن هذا, هذا قول محرم لا يجيز لك أن تقول هذا القول ولو كان على سبيل المزاح هذا يحرم عليك أن تقول هذا لا مزاحا ولا, ولا على سبيل الجد فلا تشاؤم لا بالأيام ولا بالشهور ولا بالأوجه ولا بأي شيء هذا التشاؤم هو قرين التطير وهذا الذي مثلا يقول لك أنا مثلا يعني رأيت حلما من الشيطان فيتشأم به يخل حلم من الشيطان والرؤية من الله فإذا أنت رأيت حلما من الشيطان فاتعز بالله وادفل عن يسارك ثلاثا وقل اللهم إني أعوذ بك من سر ما رأيت ينفرد عنك هذا السر ولكن لا تتشأم به وكذلك أيضا إذا نزلت منزلا مفشل فبدأ أن تقول بذكر يا اسياب والاعوذ بكلمات الله التامات من ما خلق كما علمنا الرسول صلى الله عليه منزلا فليقل ايه بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نزل احدكم منزلا فليقل ايه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فتكفى شر من في هذا المكان من الجن ومن غير الجن لا يصيبك احد منهم باذى اذا انت احتجت التوكل على الله <تصفيق> هذا هذا إن كان على سبيل الرقيه لنفسك لا باثا فرق نفسك ولكن لا يعني لم يشرع أولا بتوصر على قراءة هذه الآيات لأن لنزول المنزل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في الحديث هذا قال إذا نزل أحدك منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التماتي وشرمه صلى الله عليه وسلم انت انتظمت هذا الدعاء كفر. كفر هذه هي السنة مارك الله سهلا. فلذلك ايضا اورد المطمئ الحديث ابن مسود بعد ذلك وفيه الطير شرك وحديث صحيح اخرج ابو داود والترميزيو وابن ماجه احمد وغيرهم باسناد صحيح وصحاه العلامة الالبانية رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيح فالحديث واضح وصريح ان التطير من الشرك هو من الشرك الاصغر وقد يتحول الى الشرك الاكبر على حسب اعتقاد صاحبه فهؤلاء الذين يعتقدون في الجن والشياطين ويتسيسون بهم من دون الله هذا من الشكل الاكبر الذي لا يخدره الله الا بالتوقف <تصفيق> وقت ما الى بياض الحديث وما منا الا وما من إلا وقد يتطير <تصفيق> ولكن الله يذهب بالتوكل اختلفت هذه الزيادة أن هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف فسوى هذا أو ذات فالمعنى المعنى صحيح أن الله صلى الله عليه وسلم يذهب هذا الذي قد يعتري الكثير مننا أحيانا بالتوكل يعني البعض من لا يخلو من هذا يعني ما احدنا لا يخلو من, من من من الشعور احيانا بشبه التغير والتشاؤم لا احد لا أحد لا احد منا يعني يعاتي نفسه من من هذا الامر احيانا مصدقه فكيف فكيف نزهد عن انفسنا هذا التغير والتشاؤم بالاخلاص وبصدق التوكل على الله وبوب وبصدق اللجوء الى الله عز وجل ومن الاستعاذة بالله والالتجاء الله يذهب عن هذا التطير وهذا يواجأت شاء وحديث اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلا غيرك و... هذا يطالك كفارة لتطير ولا يصح أيضا. <تصفيق> يعني لا يسرع في هذا الدور واخيرا حديث الفضل بن عبد الله انما الطير ما امضاك او ربك <تصفيق> حديث صحيح وهذا وصف دقيق لمعنى الطير ما امضاك او ربك يعني اذا انت تعتقط شيء معين او تشاءمت منه فانضاك إلى, إلى فعل هذا الامر او منعك او منعك من فعله فهذا هو التتير المخرق التتير ما انضاك او ردك هذا كان الذي كان يفعله اهل الجاهليه كانوا يطيرون طيرا فإذا طار جهه الشمال تشاءموا ولم يطالوا ومنعهم منيعا المضيف هذا الامر واذا طار جهه اليمين تفائلوا ومضوا في فتال هذا الأمر هذا هو المحرم فكذلك أيضا يفعل البعض هذا بجاهل منه أو على شكل المجال قل لك سوف أضع بعض الأوراق وأخطر منها إن خرجت الورقة الفلانية إذا لم تخرج لن أفعل هذا الأمر هذا التطير وهذا قد يكون من بابل اجتهام الذي كان عليه أهل الجاهلية ها أه. هذا هو التقيير المحرم الشركي <تصفيق> <تقول له دلقائم مش عارف> هذا عن ظهر تعرف هذا ما هذا ما من, <تصفيق> <تصفيق> من الشرك الاصغر هذا من الشرك هذا من الشرك اللفظي اذا قال احضر لصاحبه أن توجه اسود علي اوجه كما قال وحش كما يقال هذا من الشرك الاظهر ولا يعني لا يجوز ان نتلفظ بهذا البتة ولكن هو الذي يسرع عند الاراده في المضيق او بدلا من هذا التطفير هذا الاستخاره إن الله ابدلنا ان هذا هناك تغير في الاستخاره اه هناك التخير التخير الافضل وذلك فإذا اذا اردت ان ان تمضي او ان تقدم على فعل الامر وقد عزمت على فعله عليك أن تستخير الله اه, آه. تصلي ركعتين من غير الفريضه كما جاء في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الانتهام مركعتين وبعد ان تسلم تقرأ دعاء الاستخارة اللهم يستخيرك بعلمك ها. واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام العيوط اللهم يكنت تعلم ان هذا الامر وتسمي الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امره تقدره لي ويبسره لي الى اخر الادعاء هذا التصوير في هذا الباب ممكن بقي على نفسك ها فاطمه امم هذا الباب فهو باب حديث صلى عليه وسلم نتكلم عليه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى هناك اسئله اخرى من المجلس السابق ايضا وعدنا اصحابنا نرد عليها <تصفيق> يتعلق بهذا لكن ليس في في المتن ليس في المتن وحديث انما سوق مثل ثلاثه <تصفيق> لا نتكلم عليه الدرس القادم ان شاء الله طيب والله ان يقول السائل هل إذا الرجل نقل لو دم فيه فيروس في الفيروس هل ينقل له أم ماذا ما معنى لعدوى السؤال غير واضح من تحذر أوضح السؤال بارك الله لا ينقل طبعا ونقلنا نقلنا نقلنا نقلنا نقلنا نقلنا يا اخي بركة الله معنا لا عدوى لا يعني أنك ايه أنك لا تأخذ بالأسباب بأسباب الأبتحة الحديث الآخر لا, لا يرد ممرض على المستخد لا طبعا هل أنت الآن هناك شخص تعلم يقين أنه مصاب هذا الدم اللي هو الفيروس في هذا في الدم فذو لا شك لا تنقل هذا الدم إلى شخص آخر صحيح لا يوصل ولا يقال انه ملاعب ولا يعني هذا لا يبعى ربها وانا اخذي اخوانيك يطلب أننا, اننا ان نبدأ شرح الكتاب الاولهي حيثنا قال لم نحضر دروسكم في المسجد الذي كنت تشفح فيه هذا الكتاب فنقول له والله هذا من الصعب علينا ولكن إن أعرضت أن تحصل على الدروس السابقة هي مسجلة بحضل الله فمن الممكن أن تسأل إخوانك يعني من أحد أن يحصل على الدروس السابقة في شرح كتاب التوحيد التي شرحناها في المسجد عندنا في من اخينا ابي فارس او الاستاذ احمد المغربي ا القرص قرص الحاسب الالي عليه الدروس السابقه يعطيه يعطيه يعطيه قرصا فارغا يضع عليه وضع له عليه الدروس السابقه كلها لمن ارادها ويستمع اليه أشكل عليه شيء خلال الدروس السابقه طلبات ان يسال عنه بعد ذلك حتى لا نضيع الوقت <تصفيق> طيب هذا سؤال آخر آخر علينا آخر يقول <تصفيق> لله يقول لله عليكم والله أعطمنا بسم الله خيرا أحبك الله الذي أحبكنا فيه بالنسبة لطالة ديك فإنه سوف يتحقق إن شاء الله تعالى ولكن ليست هذا المسي فنحن سوف نبدأ إن شاء الله تعالى بداية من يوم الثنين القادم في مسجد جمعية أهل الحديث هو الأكثر بطرى البلد وقريبا محطة متر أنتك ترى البلد ونحب أن يعرف العنوان بالتفصيل يسألوا إخواننا بعد الدرس سوف نبدأ درسا يوم الاثنين ان شاء بعد المغرب وشرح متن متن الاجروميه النحو وفي شرح متن في الحديث ثاني المصطلح ان شاء يوم الاثنين بعد بعد المغرب ان شاء الله لا لا في مسجد الحديث في طور شاء الله ايضا هناك لانا صرفه ايضا على متن عمده الاحكام محافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ايضا في نفس في المسجد نفسي يوم الجمعه من كل يوم بعد صلاه المغرب ايضا لمن احب يعني التسيده ندبر ونكمل بعض الاذان ان شاء الله تعالى